ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وَكَذَانِكَ جَعَلْنَا نِكُلِ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا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 وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ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 كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيم. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون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 إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ هُوَ الَّذِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُشُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ وَيُذِيرُونَكُمْ لِقَاءِ أَيَّامِكُمْ هَذَا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 إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين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 فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِنُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِنُوا إِلَى شُرَكَائِهِمْ ساما يحكمون، وكذانك زين لكثير من المشكين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم.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 وَالَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِهَ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنسَيَيْنِ أَمَّا اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنسَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثنَيْنِ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْسَيَيْنِ أَمَّ شْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْسَيَيْنِ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 قل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ نَجِسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ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 قُلْ هَلَّ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَ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 وَذَٰنِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ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 انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فَلَهُ عشر وامثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزاء الا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى شراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَعْجِرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ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 مصاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه تذر به وذكرى المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أulia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 عاتك المستقيم، ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمايلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال خوج منها مذوما مدحورا، لما تبعك منهم لا أمل أن جهنم منكم أجمعين.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 غرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما لَهُمَا وطفقا يخشفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين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 يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكما من الجنه ينزع عنهما لباسهما ينيهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اونه الذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها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 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأتشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأتقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجل لا يستأخرو ساعة ولا يستق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 ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فزوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين والذين إن آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها ولائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 ونودوا أن تلكم الجنة أونس بما كنتم تعملون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 كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف نجان يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا نقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأولون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 حتى إذا أقَلَّت سحاباً فَقَالَ سقناه لبَنَدِ مَيّتٍ فَأَزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليونذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليونذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة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 فانتظروا إني معكم من المتظرين فاجئناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قشورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 قالوا إن بما أرسلن به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنت به كافرون فعقرن قت وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح أتنا بما تعيدنا إِنَّكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم لسانة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مؤمنين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 رائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم